أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل ما وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِالظُّلْمِ مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا حَرَّ نَارٍ عَلِيمٌ أحلت لهم حرنا عليهم طيبات أحلت لهم وبيصدقهم السبيل لله كثير. وأخذهم الربا وقرنوا عنه وأكلهم أموال الناس بالماطل وأعتدنا أليم لكن الراسقون في الناس والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة وَالْمَقْتُونَنَ تَوَلَّمُ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّهْمَنِ مِنَ الْأَخِرَةِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّحْمَنِ كَن سَنُتِيم أيُّ نَعِيم ما سَدَنْتُ اللَّهُ العَظِيم